بیدیت بیم نازلال اغراف من شاش سحاب وخلاف ما كل من يرمي هدف قيل صاب ولكل وزان وزنه يضبط أوزانها وسلام مني شم رعد قضباب وعدات ما تنشر على طيار جناحها ما تنشر على طيار جناحها بدأت بغنازن تا